بسم الله الرحمن الرحيم اغترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكرهم من ربهم محدث إلا سمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين نلمو هل هذا الا بشر مثل صم ابتنتم الصحرا و قال ربي علو الكون في سماي والامر هو السميع العليم بل اضغث احنا منهم بل التراب بل هو شاعر فرينا بهايا ثانية الى باياتهم كما ومثل الازوال من امن قبلهم من قريه اهلها اتم يومون ومن اسلا قبلكم الا لجل موسى اليهم فسلو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسد لا يعطلون الصعام وما كانوا ثم خلقناه بلوى فأنجلنا الظبغم عن نشاء وأهلتنا المسلمين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكوكم أبدا تعقلون وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم من يا نو قومو لن نتضوا راجعا الى ما اسرفتم فيه ومساكنكم لعنكم دستور قالوا يا ويلنا ان لم كن ذ ك و ح جعلنا و حدا خامين و خق السم أ غض ونا بينهُ ما لا عين لو عنا ت وال تخذه من دنا إن ك فين بلنا قه بال الح على البقيري فجنغ mbe peida ho he wa sou wa domi mma zafe goon ho je wa cini wa na de لا يستخفرون عن عبادته ولا يستخفرون يسبحون الليل والنهار لا يسترون أم استخدوه آبئة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آبئة إلا الله نفسدتا Zuuber hzen va gemma de ha semm jag frem Läjus ennu me لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أن من دونه آلة قل هاتوا برها لكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أثرهم لا يعلمون الحق فهم معلمون وما أرسلنا من قبلك للرسول إلا نوحي إليه أمه لا اله الا انا تعبود وقالوا استخد ولدا سبحانه رحمان ولا لله سبحانه سبحان مولى العباد هم مشرمون بل العباد مسرمون لا يسبغونه بالقول وهم بأمر يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلبهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشفين اشتغون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جوانمك ذلك نجزي الوالمين ألم يعملبي كبرواهن السم ما والق و كانثق ج ساخ كان ف سق مننا ووجنا منلنا إ كل شيء ق وجعلنا من لنا إ كل شيء ح ب يومود waj'alna fil anmar rawasi'an samidalin waj'alna fiha fajjaja waj'alna fiha bujujan subhanallahi alladhi yuhsinu waj'alna as وهم عن آياتها مرمون وهو الذي خلق الليل والنار والشمس والكمر كل في فلس يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلب أفإن ميت فهم كل نفس ذائقة الموت ونبدوكم بالشر والخير تثنة وإليها ترتعون وإذا رأىك الذين كفروا إن يستخدمك إلا هزر العاد الذي يلكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من مجر فأليكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون مثى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حينما يخفون عن وجودهم النار ولا عن ظهورهم ولا من فراد بل تعسيهم دوتة تَرَكْتَهُمْ فَتَبَهْتُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ الَّذِينَ مِنْ صِبْغِكَ بِضَحَكٍ الَّذِينَ فحاق بالذين فخروا منهم ما سادوا به يستمزعون قل من يسرأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عندك ربهم معلمون هم لهم آملة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون بَل لَّسْعَنَا هُنَا وَمَا بَاءَهُم حَتَّى طَالَ عُمُرُ الْعُمُرِ أَبَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَاثِمُونَ مَنَاً سُسُلًا مِّنْ ظَمَأِهَا أَبَهُمُ الْعَالِمُونَ قُل إِنَّمَا أَمْرُنَا بِرَبِّنَا بِرَحْمَةٍ لَّا يَسْمَعُونَ دُعَاءً وَلَا يَسْمَعُونَ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 فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مصرى محبة من خردن أتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وعون الفرغان وضياءهم الذين يخشون ربهم بالغيب من الساعة مشفقون وهؤلاء درس الرسله انزلناه اعلم نرنا هدى و تمنه من شمون ولقد اتينا اברהم ورشده من قبل وكنا به عالما إذ قال لي أبيه وصلمه ما هذه السمافير لفي أنتم لا معاكبون قالوا وجدنا أباء أنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ظلام مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين فعلى بل ربكم رب السماوات والأرنين فضرهم وعن على ذلكم من الشاهدين وتالله ما أكيد أن أفلامكم بعد أن فولوا مردرين فجعلهم وَلَنَا إِلٰهٌ إِلَّا شَدِيرٌ الْمَلْعُون عَلَّهُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهٗ قَالُوا مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ بِاٰلِ مُدِينَ إِلَهُنَا مِنْ الظّٰلِمِيْنَ قَالُوا سَمِعْنَا بِهٖ يَسُرُّ يَوْمَ يُقَالُ لَهٗ اِرْهَانِ قَالُوا فَاحْكُمُ بَيْنَنَا اَعْيُنُ النَّاسِ لعلهم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل كبيرهم هذا نسألهم إن كانوا ينتقون فرجعوه إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنصم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينتقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا, ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفكر لكم وللا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حر يكون قالوا حلقوه ومصروا آلتكم إن كنت فاعلين قلنا يا نارسوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فادعلناهم الأخرين وَلاجنا وَنوطًا إلى الأبضتيض رشنا في لل العدمين وَلنالَ إها غيا قووب فينا وَق جعلنا الص حين وَوجعلناهم إ مكذون جيمنا وأ حنا لِيُقيمُوا الصَّلَاةَ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ الذَّكَرَ وَكَانُوا لَنَا عَابِرِينَ وَلَوْ نَسِينَا حَسَنًا أَوْ عِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَ يَعْمَلُ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأنخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحي إذ نادى من قبل فاستجبنا له, فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وَأَصْلَنَاعُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَعَوْا لِرَسُولِهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْحَرْبِ إِذْ يَخْتَصِمَانِ بِالْحَرْبِ إِذْ نَبَجَ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَوْمٌ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ وَكُنَّا ففهمنا سليمان وكل ما سينا حكم وعلما وسخرنا مع بامود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة نبوط لكم لصحفنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصمة تجري بأمنه تجري بأمري إلى الأرض التي باركنا فيها وصلنا بكل شيء معادمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وعيوب إذ لا دا ربه أني وسني الضر أني وسني الضر وأن حَمِيَتْ لَسَجَدَ نَائِلَ الْمَوْفَكِ شَفَنا مَا بَيْنَ يَوْمٍ بُعَثَ إِلَهُهُ وَآسى إِلَهُهُ وَآسى إِلَهُهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَنَصْرًا لِلْعَابِدِينَ وَأَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّوا إِذَا مَاعَذَرَهُمْ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنَّ إِنَّنَا قَدِرْنَا عَلَيْهِ فَظَنُّوا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَلَا نَغْمُضُ لَهُ عَيْنَانِ كَمَا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكريا إذ ماذا ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني خير والذين فَسَجَدْنَا لَهُ وَأَهْدَيْنَاهُ لَيَحْيَا وَوَهَبْنَا لَهُ يحيى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا مُسَارِعِينَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّذِي أَحْسَنَ فَرَّجَ عَنْهُ وَوَسَّعَ تَجَالَتْ نَا فِيهَا لِلرُّوحِ نَا جَعَلْنَا ابْنَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا وَأَلَمْ رَبُّكُمْ فَاعْدِلُونَ وَتَقْطَعُ أَمْرَهُمْ زَيْلُونَ فَلَنْ يَعْمَلَ مِنْ أَصَالِحَاتٍ وَهُوَ مُقْنِعٌ فَلَا صُغْفَانَ لِسَعْيِهِ بَلَا صُغْفَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ وحرام على قرية أهلسناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يعجوج ومعجوجهم من كل حدد ينصلون واغترد الوعد الحظ فإلهي أشاخصة أبصار الذين شفروا يا ويلنا قلحوا الناس لفلة من هذا فَأَيْنَ مَا كُنْتُمْ فَيُنْشِئْ لَكُمُ الشَّرَّ فِيمَ هَذَا بَلْ كُنْتُمْ ظَالِمِينَ إِنَّ النَّاسَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ يُدْلِ لِلَّهِ حسبوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آئمة وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ان الذي سبق لهم من رحلنا هناك عنها وما لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم في مستهسر فسلم خالد لا يحل لهم الفزع الاكبر لا يحمل الامول بدع الاشغر ودتلفا ولملا ان شاء وجدت لكم المللا ان شاء هذا يومكم الذي كنتم تنتظرون يوم نذ التما كفيت سنجلني الرسول ان راه بدعنا اول خلقين معيد وعدنا علينا وعدنا كنا فاعلين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 سوى ثولا و فكل امن تصمعنا فها وان ادري غريب ام بعيد ما تسعد انما يعلم جهرا من القول انه يعلم جهرا من القول ويعلم ما استخفون وان الليل عنه بذمه لكم ومتاع الى حين قال ربِّحهم بالحرص قال ربِّحهم بالحرص وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعد على ما تصيبون